نعم يقول السائل فضيله الشيخ قلتم حفظكم الله في الدار الماضي أن جماعه الاخوان المسلمين وجماعه التبليغ ليسوا من الكفار وانما هم من اهل البدع فهل هم من فرق الضلال الهالكه كما جاء في حديث الافتراق انما اذكر ان يقول هذا القول لكن معناه صحيح ان ان هم هم كفار ان شاء الله لكن عندهم مخالفات للمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة عندهم مخالفات الواجب عليهم أن هم يصححون خطاهم ويكونون على المنهج الصحيح في منهج ويدعون إلى التوحيد والنهي عن الشرك هذا هو الواجب لكن ما سمعناهم ينهون عن الشرك ولا سمعناهم يدعون إلى التوحيد وهذا نقص عظيم والدعوة ما تكون صحيحة على هذا المنهج bunlar nah.